119. أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير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 أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إفرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أَ تمل نَفَص ن على قوم الكَبِ